من حقوق, من حقوق الوالدين ومن حق الوالد كذلك على ولده نشر محاسنهما وستر عيوبهما والذب عن أعراضهما ما استطاع الولد إلى ذلك سبيلا نشر محاسن الوالد في حياته وبعد مماته وستر عيوب الوالد في حياته وبعد مماته والذب عن عرضه في حياته وبعد مماته كل هذا حفظكم الله من حق الوالد على ولده ويدخل في ذلك تحريم اغتيابهما عند غيرهما ومساله مهمه او اغتياب احدهما عند الاخر اذا غيبه الوالد محرمه الغيبه العامه والغيبه الخاصه الغيبة العامة أن تغتاب أبويك أحدهما أو كلاهما عند الناس عند الأصدقاء أبي طار أبي نزل أمي طارت أمي نزلت هذا غيبة عامه محرمة الغيبة كلها محرمة نسأل الله يحب أحدكم اياكم لحم أخيه ميتا نسأل الله العافية وكذلك النميمة مثلها نسأل الله إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير بل إنه كبير أما أحدهما فكان يمشي بين الناس في النميمة لكن في غيبة خاصة مجهولة تخفى على كثير من الناس تغتاب أحدهما عند الآخر وكثيرا ما, ما نغتاب آباءنا عند أمهاتنا متقربين بذلك للأمهات وهذا خطأ خطأ ولا سيما إذا تزوج الوالد على الأم إذا تزوج الوالد على الأم يتقرب الأبناء بغيبة أبيهم عند ماذا؟ عند أمهم يقول الله يعينك عليه والله إنه اخطا وتزوج واشترى لها ثم يصبح نماما الله اليوم شفته مع زوجته الأول الثانية مشاها على البحر والله اشترى لها ما ادري ايش اعوذ بالله انت الآن يا اخي وضعت اصبعك اليمنى في عينك اليسرى ابوك عينك اليمنى وامك عينك اليسرى امك عينك اليمنى وابوك عينك اليسرى اترضى ان تضع احد اصبعيك في عينيك أنت بهذه الغيبة أفسدت حياة أبيك بهذه الغيبة أفسدت حياة أمك ملأت قلب المسكينة حقدا على أبيك والله لا تستفيد شيئا فهذه مسألة غيبة خفية تخفى كثير من الناس والمتحدث أولهما لأن ابي متزوج ثلاث، حولها لا حول قوة بالله فاحيانا الواحد يجهل هذه القضايا وهي في الحقيقة ذكرها العلماء يقولون الغيبة خفية تخفى على الإنسان قد يقع في أبيه عند أمه أو يقع في أمه عند أبيه لا أنت حفظك الله يجب عليك في هذه الحالة في حال خصام الاب مع الأم أن تكون محايدا قوة عدم الإيش الانحياز قم ابن الحلة ولا ما انحلت قم اسماء مملكة الفريق لموضعها الشاهد حفظكم الله تكون محايدا اذا سمعت خيرا ممه تنمي هذا الخير عند امك لا والله يا امي ابي يحبك وابي يحلو عليك وابي قال والله ما تزوجت الا مضطرا ازود كم كلمة خلات تستعنسها واذا سمعت كذلك خيرا من امك لابيك ايضا حسن الصورة وجملها قل والله أبشرك أمي راضية وأمي صابرة وهي الحمد لله في بيتها وإن قالت لك ما قالت لكن هذا من الغضب والغضب الإنسان ما يواخذه اصبر عليها جزاك الله خير وهذه لحيتي وهذا رأسك وقبله هكذا حفظك الله تسلم عينك ويسلم أصبعك تسلم عينك اليمنى ويسلم... تسلم عينك اليسرى وهي مسألة خفية في الحقيقة ومنتشرة وموجودة في مجتمع ولا سيما إذا وقع خلاف بين الأبوين بل والله جاءني اتصال مرأة مرة من أحد من إحدى النساء تقول أبي سيتزوج على أمي وهو كبير في السن وأمي راضية فهل يجوز لي أن أفسد هذا الزواج تتصل على المرأة يعني وتقول لها لا تتزوجي أبي انظر كيف يعني هذه مسألة خطيرة جدا هي مسكينة ناصحة تريد أن تنصح لتلك المرأة لأن اباها شيخ كبير لا يصح للنساء، ف... فثم تريد أن تقتاب أبها عند العروس، يعني حتى لا يتزوج أبوها الم العروس، انظر قد قد قد يحدث هذا وحدث هذا وهذا موجود، <تصفيق> لا يصح للنساء، ف... فثم تريد أن تقتاب أبها عند العروس، يعني حتى لا يتزوج أبوها الم العروس، انظر قد قد قد يحدث هذا وحدث هذا وهذا موجود موجود، فلذلك من البر إذا وقع خلاف بين الأبوين أن تلزم الحياد إن وجدت خيراً انشره ونميه وإن وجدت غير ذلك اكتمه ولا تحاول إظهاره واعتذل لأبيك عند أمك واعتذل لأمك عند أبيك تكون إن شاء الله مفتاح خير وتكون كذلك مغلاق شر من حقوق الوالدين, من حقوق الوالدين وقضى ربك ألا تعبدوا وبالوالدين احسانا من حقوق الوالدين من حقوق الوالدين. والله يا اخوه والله من رزقه الله باب فقد رزقه بنعمه عظمى لا يشعر بها الا من فقدها ومن رزقه الله بام فقد رزقه الله بنعمه عظمه والله لو كان طريح الفراش ولا يشعر بهذه النعمه الا من فقدها